قال شيخ الأزهري ورئيس المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة إن المجلس يعمل على تقديم المساعدات للمحتاجين في دول العالم وخاصة في الدول الإسلامية وقال إن المجلس يعمل على جمع المسلمين وربطهم بالعقيدة الإسلامية تحقيقا لتوجيهات القرآن الكريم في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة وقوله إن هذه أمتكم أمة واحدة وأشار إلى أن المنظمات الإسلامية تتعاون على البر والتقوى وعلى طاعة الله وتحقيق التعارف بين المسلمين لقوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وأضاف أن المسلمين جزء من العالم وأن أعمال المجلس موجهة لخدمة الإنسانية عامة